أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن إن قلبي قال فخذ أربعة من 119. إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتي سعيا 110. وعلم أن الله عزيز حكيم أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 111. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطروا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لَا يقدرون على شيء مما كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين